Thank you. حساس طيب وحبوب يغار يزعل بس ما هو ببايا قلبي وفيه حساس طيب وحبوب يغار يزعل بس ما هو ببايا عمله باخت لو ذواب بحب اقرب سبع سنين يا لكن الحظ بايا وفيه حساس طيب في غار يزال بس ما هو ببايع ما لباخت لو ذواب بحفة قلوب سبع سنايا لكن الحظ ضايا اللي حبيت أو غاب واللي خالب لسباب واللي ذوقي للعنام يا زمان قطلت أحد اللي حبيت أو غاب sabab willi zawajni lada ya zaman battalt ta ha essas tayeb w habo yghari yzaal bas ma حظي صابو لقيت اللي يبادلني المحبه ولا شوك بعيني ما كنني اللي شريته يوم ما نحب شوق والثالث فراق اللي دواقني العذاب يا زمان بطل تعذب اللي حبيت وغاب واللي خان بلا سبب واللي دواقني العذاب يا زمان بطل تحر حبيب مالي حبيب وما بيلي وجع راس مليت من نفس المشاهد تكرر بحب نفسي وما بي حب هالناس وشو لا جرح خاطري وتكدر مالي حبيب وما بيلي وجع راس مليت من نفس المشاهد تكرر اللي شاهدت كرر بحب نفسي وما ابي حب الناس وشو لا جرح خاطر ياتك انت اللي حبيت وغاب واللي خاسب واللي ذوق gawagil adaa ya zaman btal kahat bi wadi kam say tayeb w habo rob galisa ms ma ho